ikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تمام يا شباب. تمام. طيب نبدا بالاسئله. طيب نروحه بقى عشان ايه الحق اقرا الاسئله. يعني ما حدش يكتب الاسئله ولا حد ما اللي فات اختنا جوتو الله ما الفرق بين الايين؟ انصبهم حسنات يقول هذه من عند الله وانصهم سيئات يقول هذه من عندك كل كله من عند الله. فما لهؤلاء القوم اللي يتدونها في قونا الحديثة وقول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك السؤال جميل جدا ويدل على فهم عميق ويتدبر جميل جدا جزاك بها خيرا الآية بتبين ان فيه نوعين من السؤال تمام فيه نوعين من السؤال حسب السؤال بمعنى ان تصيرهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصيرهم سيئة يقولوا هذه من عندك اي على سبيل التقدير على سبيل ايه التقدير يعني من الذي يقدر ان صب حسناته يقول الله هو الذي قدرها وان صب سيئه يقول هذه من عندك اي انت الذي قدرتها فيرد الله عز وجل عليهم كل, كل من عند الله اي كله من قدر الله ومن خلق الله دي واضحه دي ما فيش فيها مشكله ما اصابك من حسنات فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك ديت مش التقدير ولكن سبب التقدير لماذا قدر الله الحسنة ولماذا قدر الله السيئة ان قدر الله عليك الحسنة فمن عند الله اي من فضل الله وان اصابتك السيئة وقدرها الله عليك فمن نفسك اي من ذنوب استحقت بها هذه السيئة وضحت كده اختنا جوتو الله وضحت سؤال ده طب جميل السؤال اللي بعد كده حد يكتب السؤال بعد كالا لان انا مش شايف يعني انتم تكتبوا حاجات كتير فالكلام بترفع فوق ما بعرفش اجيبه تاني فحد بس يتولى الكتابه واحد بس فرض واحد من المشرفين ماشي اختنا اقلها تكتب الاسئلة واحد يكتب تاني بقى عشان ايه ما يحصلش لخبطه المحاضرات عددهم اربعة لا ما هو كان في جمعه كان فيهم الجمعه واحنا كان في محاضره جمعه جميل ممكن حضرتك تعيد جزء استلهال الناس من الاراده الكونيه ماشي جميل جدا وانا اصلا عايز قوه كو تفهموه كويس لانه من اهم الاشياء في مساله الايه الاراده الكونيه والشرعيه ان الناس تستدل بالاراده الكونيه على الشرعيه ايه معنى الكلام ده بعض الناس يفعل الشيء تمام ويأتي من ورائه خير وهو محرم يعني يفعل شيء محرم ويأتي من وراه خير بالفعل يستدل بالخير الذي جاء من ورائه على أنه ليس بمحر زي ايه ضربنا مثال زي قلنا مثلا واحد عمل نشيد ده أغاني والأغاني حرام ما عازف يعني أصر. تمام فالنشيد ده سمعوا ملايين واهتدى بيه ناس واسلم بناس حتى يعني تمام يبقى ده اراده كونيه ان الناس دي اهتدت ده كله بمشيئه عز وجل ارادته الكونيه لكن شرعا هل اللي عمله حلال ولا حرام تمام فالاستدلال بالكونيه على الشرعيه ده من المفاسد ده مثال مثال ثاني واحد مثلا عمل اه اه غناء حتى الشيخ بن عسيمين نفسه ضرب هذا المثال الشيخ بن عسيمين رحمه الله في كتابه قال ايه قال لو ان بعض الدعاء الى الله استخدم المعازف في دعوته يعني حتى مش منشد لا دعية وبيعمل مثلا تتر البرنامج بتاعه مثلا بمعازف لو صحيح بس كفاية كابت اسئلة شوية عشان ايه اعرف اقرأ اللي انتو تكتبوه يعني اللي عايز يكتب في النمر اتكلم فيه ان فيش مشكلة لكن ما يكتبش سؤال جديدة لما انخلص به تمام؟ فنقول له واحد استخدم المعازف في الدعو يعني عمل برنامج زي ما قلنا مثلا وعمل التيتر بتاعه في معازف او وهو شغال بتكلم عمل خلفيه موسيقية مثلا مثلا على في المثال وضح شباب فناس اهتدت وشغلت اثرت والمعازف فعلا بتركق القلوب وبتكذبها للكلام والكلام ده كله في النهاية هل هذا الامر امر الله بيها عز وجل شرعا ولا لا يبا اذا العبرة مش بالايه بالنتيجة الكونية اللي حصلت النتيجة الكونية دي هي من عند الله عز وجل يعني اللي مكتوب له يهتدي سيهتدي واللي مكتوب له يضل سيضل بس الفكرة انت اخذت بيدي هي الى الهداية عن طريق مشروع ولا لا هي دي الفكرة جميل يا شباب. واحد مثلا زور شهادة وتزوير شهاده دي جابت له مثلا رزق مال معين او ما الى ذلك فجيقولك ده الشهاد دي جابت له رزق يبقى الشهاد دي حلال تمام بعد ان دية كانت حاجة فيها كذب وفيها خيانة وفيها كذا وفيها كذا تمام؟ اذا شيء لا يجوز واحد مثلا زما قلنا سرق مالا وتصدق به على الفقراء والفقير ده كان هيموت والعملية انقذته والفلوس اللي هو سرقها دي كانت سبب في انقاذ حياة انسان يقول لك بإذن سرقة المال دي كانت حلال وضح شباب فيهم المقصود وضحت الاستدلال بالإيه باللي بحصل كونية الشرعية طب اخت ناعمال برضو ما تكتبيش سؤال إلا ما نجاوب لقابله يعني سؤال بسؤال بس عشان نلحقنا إيه عشان أعرف أقرأ بتقول أفهم من ذلك أنشهد الدينية والوطنية حرام لا إحنا نقولش النشيد حرام إحنا نقول المعازف اللي حرام المعازف اللي هي الأغاني يعني اللي هي الموسيقى أدوات الطرب أدوات الغناء ديت اللي هي المعازف هي اللفقة حرمانية إلا الدف للنساء ده مستثنى يعني نشهد اللي فقى دف للنساء مفيش هوا مشكلة والدف نفسه للرجال في خلاف لكن ما غير الدف زي, الإيه؟ زي العود والطابلة والكلام ده كله والأرج والكل بقى الأدوات والناي والأدوات دي كلها محرمة كما في حديث البخارية الذي يتعلمونه سيأتي يقولون أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف فيستحلون المعازف ده على أنها اصلا حرام آه يوجد شيء كتير بدون موسيقى لو حضرتك فتحت اليوتيوب وكتبت اناشيد اسلاميه بدون بدون موسيقى هتلاقي فيه اناشيد كثيره جدا جدا جدا بدون موسيقى تمام اا بسمع اغاني اجنبيه لتعلم اللغه طب ليه هو مفيش بديل يعني غير الاغاني اكيد في بديل يعني ممكن تسمعي نشرات اخبار ممكن تسمعي امور زي كده امانه احنا مش هنخش في بقى ايه فناجين بس هنتكلم في درس العقيده بتاعنا مساله بقى حل الموسيقى والكلام دوت ان شاء الله تتكلموا عنها في ايه في محمد فرحات في درس الفقه ان شاء الله دي مساله فقهيه بقى ايه تفاصيلها مع دروس الفقه احنا بس مش عايزين نستطرد خارج الموضوع لا سيما ان احنا عندنا تفاصيل كتير في موضوع النهارده عايزين نخلصها تمام فعايزين بقى اختنا امل ترجع تكتب لنا الاسئله اللي فاتتنا كده ثاني سؤال بس بسؤال كده راجعة الجنة ممكن حضرة اقتعاد الاستدلال قلنا ريات اين خلصناه اللي بعده تمام هيبقى مجد كيف يمكن التوفيق بين اختياراتنا وبين خلق اللهي الافعالين تمام دا سؤال طبعا مهم جدا جدا اللي هو كيف يمكن التوفيق بين اختياراتنا وبين خلق اللهي الافعالين طيب وهل نحن مصيرون ام مخيرون جميل برضو تمام اللي بتقول لما استمع اجابة سؤالي انا مش عارف ايه سؤالك ممكن تسمعيك في التسجيل لو هو فاتك انا طيب نبدأ واحد واحد اول حاجة كيف يمكن التوفيق بين اختياراتنا وخلق الله الافعالان انتو حضرتوا معايا الدرس التاني في الدورة واختنا هيبة ماجد حضرت الدرس التاني في الدورة دورة العقيدة معانا ولا كده بتسؤاله ومشت ولا ايه انتو معايا يا شباب سمعاني طيب جميل خطينا هي باب تقول نعم حضرنا الدرس التاني لدورة العقيدة جميل طيب بقية الناس برضو الخطاب طبعا الجميع انتو حضر تقول الدرس التاني لدورة جميل اتكلمنا فيها على صفات الله عز وجل اسمائي الله وصفاته جميل فقلنا ان صفات الله عز وجل لها معنى محكم جالي واضح جالي لبعض الناس ومشكل خفي لبعض الناس جميل وقلنا ان الله حقيقة وكيف ولا حقيقة ايه وكيف وقلنا ان حقيقة صفات الله وافعاله واسماؤه وكيفيتها مما لا يدرك العقل واضح جميل جدا وهو ده المشكله في قضاء وقدر ان السؤال كيف اراجع كده سؤال اختنا هبه كيف كيف ده سؤال عن كيف كيفيه خلق الله لافعال العباد مع وجود اختيارهم ده مما لا يدرك بالعقل مما لا يدرك بالعقل يعني ده لذلك قال الائمه في قديما الامام الطحاوي الامام احمد بن حنبل قالوا القدر سر الله والقدر قدره الله القدر سر الله هي دي سر محدش يعرفها ازاي ربنا يخلق افعالي على الوجه اللي انا قربته يعني ازاي انا أريد ان اصلي انا اريد اهو وربنا يخلق فعلي ان انا اصلي في نفس الوقت اللي انا باوريد فيه ويبقى ربنا خلقه وفي نفس الوقت انا وريده ازاي دي بتحصل ده سر الله يعني زي مثلا المشيئتي ان انا افعل الشيء وفي نفس الوقت ربنا اللي خلقه ازاي هو... لو ربنا خلقه يبقى انا هعمله بدون مشيئه ولو طب بس يا جماعة عشان بس ايه الامور بتبقى متكتب ليش مت سؤال مع بعض سؤال بسؤال لان انا مش عارف اقرأ الخمس ست اسئلة اللي كاتبينها سؤال بسؤال كده بالراحة عشان ايه نعرف نتابع اه ماشي اختينا امل هتكتب بقى الاسئلة تابعوا معها هل اذا غضبت من اخطاء ابنائي او من اي شيء غضبني فهذا عيس ان ايمان لا ما هوش مقف في الامان وقبر ولا حاجة ان انا اغضب بس الفكرة ان انا احول غوضي ده ل... ل... لشيء ايجابي يعني هو الولد مقدر وانا غوضت من خطأه لكن احوله الفعل ايجابي مش مجرد تسخط واعلمه اعلمه الخطأ عشان ما يقعش في مرة اخرى تمام لماذا خص الله عز وجل الانبياء الخمسة بانهم قول عزم من الرسل لانهم كانوا اقوى الانبياء في العزم طبعا. هل يمكن القياس بمثال من سرق التفاحة وتصدق بها على من يتصدق بارباح البنوك تمام هي نفس الفكرة بالضبط بس طبعا بشرط ان هو بيعتقد ان الارباح دي رباوية ممكن يكون هو اصلا مبلغوش الحكم مش عارفناها ربا طيب نحن مصيرون ام مخيرون السؤال دا كان عدنا وكنا عايزين يجاوبه مسألة هل الانسان لان دي برضو مسألة الشائكة في قضاءه قرار للتساءل كتير نحن مصيرون ام مخيرون نحن لي... لسنا مصيرين ولا مخيرين يعني ده عمل بالضغط إذا واحد يسألك اه... 3 و 2 4 ولا 6 3 و 2 4 ولا 6 4 ولا 6 3 و 2 5 صح فهو بيحط لك إجابتين والإجابتين غلط يعني ده من السنائيات الخاطئة يعني هو بيحط لك إجابتين والإجابتين غلط احنا لا مصيرون ولا مخيرون إحنا ميسرون كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسن يسره لليسرة وأما من داخل واستغنى وكذاب بالحسنة فسن يسره للعسرة فكل ميسر كما قال الله السلام كل ميسر لما خلق له فالإنسان بيوسر يعني ربنا بيوسره للخير ان كان يستحق الخير ويوسره للعسرة إن كان يستحق العسرة وضعت كده فلنحن نستنا مسيرين ولا مخيرين ولكن ميسرين لو شخص مقدر لا قلناه شقية هل يغير دعاء القدر نعم يغير تمام إذا كان من التقدير الأربع اللي قلناه هل هي بتغير أمثلة أخرى على الإرادة الشرعية قلناها نقولها إن شاء الله بس فكروني كمان شوية في النهاية كده نقول لأن الموضوع عايزين في أمثلة فعلا أكثر عشان يساهم كويس طيب اخت اخذت مبلغ مال دون علم اهلها وهي تقول ان المبلغ هذا لها جزء فيه احد اقاربها ارسلوه لتجهيزها واشترت منه اشياء لبيتها ومعدات اخذت منه مرات اخرى من تشا اهلها فتزوجت وزوجها كتير ومش عارف ايه ثم اخذت نفس المال اخوها وتشغل اهل مره اخرى هل نقول لها انها اخت ايضا من المال وليس ما هو ده سؤال فقهي انا قرات السؤال ده قبل يا جماعه بسؤال فقهي مش موضوعنا ملوش علاقه بالقضاء وقدر تمام أخت صاحر تقول إذا قدر الشخص أن يكون من أهل النار وقام ليلة القدر ودعا أن يكون من أهل الجنة إن شاء الله يتغيروا ويكون من أهل الجنة قسم المتن المتن هو مذكرة إحنا عملينها موجودة عندكم إن شاء الله وفيها مصادر بتاعتها هل الرضا بالقراء والقدر يحد من التنوف في تغيير الواقع الأفضل لا أبدا إزاي؟ اننا انا اؤمن بما قدره الله عز وجل وكان ده شيء وان انا عندي طموح للتغيير ده امر اخر انا لابد اخذ بالاسباب لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعين بالله ولا تعجز احرص على منفعه واستعين بالله ولا تعجز فالامر بالامام بالقدر مثله الامر بالايه بالحرص على ما ينفع والاخذ بالاسباب ومدافعه الاقدار بالاقدار لذلك لما جاء عارفين انتوا قصه عمر بن الخطاب لما جاء في طاعون عمواس ورفض ان يدخل عمواس العرض التي فيها الطعون فقال له بعض الصحابة اتفروا من قدر الله؟ قال انا من قدر الله الى قدر الله تمام؟ ولما جاء ايضا صارق الى سيدنا عمر ولما سيدنا عمر جاء انه قيم عليه الحد فقال له سرقت بقدر الله قاله وسنقطع يدك بقدر الله فقدر الله مش معناه ان احنا نطلق الاخذ بالاسباب؟ نهاد تقول إرسال الشياطين أمره من الله فيكون شرعي لا الأمر نفسه الامر, الأمر كوني وشرع تمام الأمر كوني وشرع السؤال اللي احنا كنا بنحدد به هل, هل الشيء شرعي أم كوني كنا نقول له هل أمر الله به في الشرع يعني في شرعنا في الحلال والحرام ربنا أمرك به ولا لا لكن أمر الله عز وجل نفسه أمر الله نعين زي قوله عز ايه وإذا أردنا أن نهلك قرية ى الأمرنا مترافيها فالفاسقوا فيها فربنا يأمر بالفسك شرع بالفسك شعرا يعني امرنا بالفسك أو جب علينا الفسك دمعنى الأمر".أوجب علينا الفسك فقالعزك بالله او على of لا امرهم من اللى هو الأمر الكوني أن exper tavalla الامر you are Beth-19 ذا تعالى كوني وشرعي كل دي أمورen كونية وشرعية الكتابة كونية شعري وشرع كل دي فقط بي 상 كده كتب عليه أنه من تولوا فأنه يدلوا دي كتبه كونية كتب عليكم الصيام دي كتبه شرعية سمع يا شباب أمرنا مطرفيها ده إيه أمر كوني إن الله يأمركم بالعدل والإحسان ده أمر شرعي مضح يا شباب بس أنا يعني موضوع قضاءه قدر فيه تفاصيل كتير أنا ما قلتلكوش كل قضاءه قدر في ساعة بس أنا جايب لكم الرؤوس المهمة والأمور المهمة في قضاءه قدر أما كل دي تفاصيل موجودة يعني قوة قدر قلفت في مجلدات فيها التفصيل كلها يعني هممكن نبقى نعمل دورة في القدر ان شاء الله في يوم الايام الرائعة مثلا في عشرين درسة ولا حاجة نبقى نخلصت ممكن العمر يطول بالدعاء نعم احنا قلنا كل القدر بيغير بالدعاء بس هو اللي مش في اللوح المحفوظ الا اربعة هل اذا دعيت بطول العمر يطول بالفعل ايوه ما احنا اذا كان في في المقادير اللي هي غير اللوح المحفوظ بس عايزين نقول ان الدعوه بطول العمر ليست من السنه الدعوه بطول العمر وحدها ليست من السنه لكن السنه ان تقول اللهم اجعلها من من طال عمره وحسن عمله وحسن عمله يبقى الجمع بين ايه طول العمر مع حسن العمل لان افضل الناس من طال عمره وحسن عمله تمام كيف يؤمن الإنسان بالرسل غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفصيلا الإمام بكل تفصيل وردك يعني في 25 نبي جالك أثماؤهم في القرآن تعرفهم أي حاجة جات عن الرسل في السنة تعرفها يبقى كل ما لك تفصيل تؤمن به كيف أصل إلى أن يكون الله رسوله إحبى إليه من كل ما سوى هما لا ده كبير بقى محتاج يعني كلام تفصيل عن حب الله والرسول ومجهدة واسباب المحبة وكلام زي كده مش موضوع معنا الان يعني يبقى نعملكوا درس ان شاء الله عن حب الله والرسول لوحده وكده نتكلم فيه عايزين بقى الأسئلة اللي في الغلاء وقدر والإيمان بالكتب ورسل هل يمكن أن يغير المكتوب في اللوح المحفوظ غيره؟ اما احنا قلنا ان اللوح المحفوظ فيه كل شيء يعني في ان الكتابة الفلانية ستكتب كذا ثم يدعوه فتغير لكذا مثلا انه فلان كان عمره قد كده وبعدين دعى او واصل الرحم فردنا اطال في عمره طبعا ان تعرفين ان الصلاة الرحم تطول عمر دي ات حديث وفسره الصح... العلماء على قولين اما الطول الحقيقي ان عمره بيزيد فعلا او الطول اللي هو البركة والثين موجودين تفسيرين موجودين عند السلف على قول بالطول الحقيقي ان عمره بيزيد فده معناه اللي هو الكتابات الأربعة غير اللوحة المحفوظ يعني ما له في الرحم هيعيش مئة سنة فلما يصل عمره يبقى مئة تمام نهاد تقول عبوديه الدرهم ودينار ليه ما تكونش من شرك الربوبيه لان هو فقد وجود اقراض غير الله فعلا قد تصل لذلك فعلا تصل لذلك لكن مش كلها من هذا النوع مش كل من يؤثر التجاره على العباده مثلا هو مشرك شرك في لا ده ممكن يكون ضعف في الايمان لكن اذا وصل بقى هو مثلا يخير بين التجاره وبين التوحيد فيشرك يبقى اذا ده ايه يبقى اشرك وعرفين انت حديث دخل عبد النارة في زباب ودخل رجل الجنة في زباب ومعناه صحيح حتى لو كان سنده في مقال يعني الإيمان بأثماء الرسل إيمان ضني أم تفصيلي لا إيمان تفصيلي وما فيش حاجة يسمعه في إجمالي وفي تفصيلي دائما تفصيلي الإيمان بأثماء الرسل من الإيمان التفصيلي هل, هل يوجد درس آخر للدورة اليوم أبكرا إن شاء الله من اراد ان ييسر اصلاه في رزقه ييسره في اثره فليس برمحوم هذا في ما الحديث تمام ممكن حضرتك تقول لنا بعض الامور المحفوظه في لوح المحفوظ ايه اللي مش بيتغير ما هو اللي مش بيتغير اللي هو الشيء النهائي شيء نهائي اللي هيحدث يعني ان انت حضرت درس النهارده ده موجود في لوح المحفوظ وانت حضرت بالفعل اهو ان انت سالتي وانا جاوبتك عليه ده موجود في لوح المحفوظ ومكتوب ومنتهي وما اتغيرش انه وقع كل ما يقع فهو في اللوح يعني انت عايز تعرف ايه اللي في اللوحة المحفوظ كل ما يقع اي حاجة تقع يعرف انك مكتوبة في اللوحة المحفوظ جث القلم اللي هو على اللوحة المحفوظ بما انت لق فكل ما تلاقيه هو في اللوحة المحفوظ لا نعرف حديث الجباب ممكن حوالك تذكره اصبح الحديث طويل ومحتاج شرح مش عايز اخش اختراضات خارج الموضوع هو باختصار ان كان رجلين رجلان مر في سحراء على قوم لهم صنم فاصحاب الصنم قالوا لهم قربوا ل لصنمنا قربانا فالاولاني قال ايه ما كنت لا اقرب لغير الله شيئا فقتلوه فدخل الجنه والثاني قال ليس معي شيئا اقربه فقالوا قرب ولو ذبابا فأخذ ذبابا وقربه للصنم فكفر بذلك والعرب بالله تمام فدا لأجل ان هو يحيى ويكون وينجو من الموت اشرق بالله عز وجل اختي نصرمت تقول هل عدم الرضا بقضاء الله لك يعتبر ضعف الإيمان وما هو السبيل حتى يضحك في نفس الرضا بلا شك ان عدم الرضا بالقضاء هو ضعف في الإيمان والسبيل لذلك هو حسن الظن بالله وتعزيز الثقة بالله يعني الله عز وجل الذي أعطاك كل النعم إلا هؤلت إن واحدة منها بس الإسلام يعني نعمه واحده من ربنا ادها لك الاسلام اللي هو خير من الدنيا وما فيها فعلا الاسلام خير من الدنيا وما فيها يا جماعه لو تبررنا في هذا الامر جيدا يعني خليكم معايا كده النقطه دي مهمة جدا اللي ربنا اداهول كله في الدنيا في كفه الإسلام في كفه ليه لان يا جماعه احنا حياتنا في الدنيا رحله قصيره كما قال رسول السلام انما مثلي قال مالي والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا مسافر استظله بالشجرة ثم راح وتركها وقمص وقلب معي شباب فإذا وجودك في الدنيا ده رحلة قصيرة جدا جدا جدا قعد في الدنيا كم سنة؟ خمسين سبعين مئة سنة؟ لا يقارن دمئات الأعوام في القبر وخمسين أبس سنة يوم القيامة وحياة خلود بلا موت في الجنة أو النار صح؟ الحاجة اللي هتعطيك النعيم وكل ومفتاح كل النعم ومفتاح الجنة كلها ومفتاح حياة نعيم بلا نوت هو الاسلام يبقى الاسلام ده اعظم من كل نعمة ممكن تاخدها في الحياتك كلها لان كل نعمة زائلة هي في حدود المئة سنة اللي انت عايش على الارض وه... وياما انت هتسيبها ياما هي اياما هي هتسيبك هي اياما هي تفارقك قبل ان تموت او تفارقها انت بالموت لكن النعمة اللي مستمرة معاك خلود بلا موت هي الاسلام فده كان ربنا اعطاك الاسلام اللي هو أعظم نعمة على الإطلاق بلا كسب فما ظنك بالله فما ظنك في تقدير الله لك إذا كان قدر لك النعمة دية التي لا تقدر في إحنا بقولها على طول إن كسب الإسلام نعمة وأعظم نعمة بس عايزك تعيشها وتفكرها فعلا الإسلام يا جماعة نعمة والله لا تقدر بشيء أبدا أعظم مما تتخيل فإذا كان ربنا أدها لك إدك الكتير هينعنك الآليل ليه أما يمنع عنك حاجة من الدنيا يبدأ ايه أكيد مش خير لك أكيد ربنا يريد لك ما هو أفضل أكيد ربنا ثق بالله في ذلك وأنا عند ظن عبد بي ظن بالله ذلك أن الله عندنا يمنع عنك شيء من الدنيا حتى في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمنع عن عبده المؤمن الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام يعني زي ما واحد بيبقى مثلا بيسخن كده فتقوم ما تاكلوش اكل معين اللي هيسخنه او عنده السكر فما تاكلوش سكريات او عنده ضغط فما تاكلوش املاح او حاجات بترفع الضغط كما تمنعون مريضكم الطعام فان الله يمنع عبده المؤمن اشياء من الدنيا او كما قال صلى الله عليه وسلم فاعلم ان ما منعه الله عز وجل عليك عنك فإنه يحبك انه يحفظك انه يختار لك الخير واضح يا شباب النقطه دي ده نقطة مهمة خطيرة خطيرة جدا لازم كلنا اعتقدها ستسمر في قلبك الرجاء ستسمر في قلبك الثقة في الله لابد تعتقدها وتوكن فيها وابح شباب طيب. اه... في حاجات فاتتنا أنا... ما اخشو اخد بالي اه... الحمد لله تقول إذا الححت بدعاء لتفريج بلاء معين وطالت المدة لسنين مع أنك تغتنم مواسم الإجابة وتلحف الدعاء وتحاول تجديد التوبة حتى لا يكون عقوبة كيف يرى الإنسان ويقوم بالخير مع الشداد الأمر عليه تمام. هو موضوع إجابة الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا دعى فله إحدى ثلاث إما أن يعطى مثال وإما أن يصرف عنه من البلاء مثله يعني مش نفس البلاء اللي هو بيدعو ببلاء تاني كان جاي ويصرف وإما أن يدخر له في الأخرة يعني يأخذ سواب أعظم وسواب الأخرة طبعا أعظم من الدنيا كلها يعني فقال أصحابه رسول الله عليه وسلم إذا نكسر يبقى إذا ما نبطلش دعاء بقى نحن كده كده كسبانين قال فالله أكثر يعني الله أكثر عطاء وإجابة فإذا مهما ألححت في الدعاء تعلم أنه قد أجيب لكن أي وجه من الإجارة الثلاثة محدش يارف ممكن يكون كنازع لك در كبير جدا وصوله بهذا الدعاء ممكن يكون إن ربنا يؤخره عنك ده أسين أيوب بعد 18 سنة رفعه عنه البلاء ممكن يكون مش هتشوف العقبة إلا في الآخرة وده أحسن لك ممكن يكون أحسن لك تفضل مبتلة طول عمرك في حياتك في الدنيا وتيجي في الآخرة تلاقي سواب ما كنت لتبلغه أبدا إلا بهذا الدعاء فصد في الله عز وجل أنه يختار لك الخير ازاي ياكل س اهو في الاخر هو, هو مين ده لم افهم معنى توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفه والاسباب جميل كويس في ناس بتذاكر توحيد القصد والطلب يعني تقصد وتطلب بعبادتك اله واحد اللي هو الله يبقى ده توحيد ايه ان انت تقصد وتطلب بعبادتك الها واحدا ده توحيد ايه الولوهية جميل جد طيب ان تعرف وتثبت لله اسماءه وصفاته وافعاله ده توحيد ايه اسماء الصفات والربوبية مع بعض بس هو ده المعنى ان جمعوا الربوبية مع الاسماء الصفات وسموها توحيد المعارفة والاسبات لان الواجب على العبد في الربوبيه ولا اسماء وصفات حاجتين اثنين بس أن يعرف ويثبت يعرف أسماء الله ويثبتها له يعرف صفات الله ويثبتها له يعرف افعال الله التي خص بها من الربوبيه ويثبتها له لما يبدا يفعل بقى مقتضى ذلك من افعال من عبادات يبقى ده قصد وطلب يصرفها لله عز وجل يبقى ده الالوهيه يبقى توحيد قصد وطلب هو توحيد الالوهيه توحيد المعرفه هو الربوبيه الاسماء والصفات مع بعض وعامه ده مش في بس هو امر حلو عشان لما تقرأيه في كتابة العقيلة بعد كده تبقي فاهمه ويقصد ايه وفي حاجة تانية برضو بيقولوها اللي هي توحيد الله بافعاله بافعال الله يعني وتوحيد الله بافعال العباد ايه الفرق بينهم توحيد الله بافعاله اللي هو ايه هم عايز اجابة فين الاسود بتقول غرفة امال وابوتو الله وصار مرض فين عايز التفاعل توحيد الله بأفعاله بأفعال الله ده توحيد ايه توحيد الربوية جميل طيب توحيد الله بأفعال العباد ده اللي هو ايه الالوهية اللي هي أفعال العباد تصرف الله عز وجل جميل جدا طيب في أسئلة فاتتني أو حاجة الاخت اللي بتقول انا متلخبطه متلخبطه في ايه اه ما هو من العبد لله يعني ما يصرف من العبد لله يكون له وحده اختنا اللي انا متلخبطه, متلخبطة توحيد الله بافعالي ألوهية. لا توحيد الله بافعالي لا يعني يعني افعال الله لا تنسب إلا لله توحيد الله بافعاله يعني الافعال اللي ربنا بيعملها في والملك والملك لا تنسب الا الى الله ده معنى توحيد الله بافعاله تبقى دي ايه تبقى دي ايه ربوبيه سهله اه يبقى الافعال هي لله لا تنسب الا الى الله يعني على ما ده اسمه توحيد هو اسم كده صعب يلخبط بس هو لو فهمناها دايسه توحيد الله بأفعال الله يعني أفعال الله لا تنسب إلا إلى الله جميل جدا طيب في أسئلة فاتتني يا جماعة توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد جميل صح إن أفعال العباد لا تصرف إلا لله صح جميل كان في سؤال اللي هو ايه اللي هو كوننا عايزين امثلة على الكونية الاراضة الكونية والشرعية صح؟ كان السؤال ده قلنا الخليل الاخر احنا بقول عندنا سؤالين سؤالين ايه ماشي تنصحون بكتاب 200 سؤال وجواب لالشيخ حفظ حكم يا رحمه الله هو كتاب جميل جدا بس محتاج شرح محتاج شرح احنا كنا شرحينه على الغرفة قبل كده حوالي 15 او 20 شريط مش فاكر وكانوا موجودين على, على الموقع بس بتهيال ان احنا يمكن يمكن يكونوا عملنا لهم اخفاء كده فترة عشان يتراجعوا مش عارف نزلوا ولا لا الصراحة مش فاكر يعني مش فاكر ان احنا موجودين ولا مخفيين هو لو جدين هيبقوا على صفحتي على الموقع صفحتي في الصوتيات انت لو كتبت بس على جوجل صوتيات الدكتور محمد جودة هتفتح لك صفحاتي على طول طيب نرجع تاني اللي هو ماشي ودكتور سعيد محمود شرحوا على موقع عينا السالسة انا ما عرفش الشرح ده على عهدت بقى اختنا هيبة احنا كنا نتكلم اه امثلة على الارادة الكونية والشرعية جميل طيب الموضوع ده مهم بقى عايزكو تفهموه لان ده من اخطر ايه الموضوع معنا النهاردة اللي هي محتاجة فهم يعني احنا قلنا احنا قلنا ان نحن بنحكم على الشيء هو كوني ولا شرعي باية بسؤال من اثنين السؤالين بنسألهم لو الاجابة نعم ونعم يبقى كوني وشرع لو الاجابة نعم في الكوني يبقى كوني لو الاجابة نعم في الشرع يبقى شرع لو الاجابة لا و لا يبقى لا كوني ولا شرع الاولان هل امر الله به في الشرع يعني ألينا فرضوا وعلىنا ويقالوا علينا, علينا يبقى دوever ايه لو الاجابة او يبقى شرعي هل حدث الأمر وقع بالثالث حقق بقول الله كن يبقى اسمه كوني لذلك هم اسمه كوني من كن إذا أراد شيئا فإنما يكون له إيه كن فيكون فإذا قال الله لشيئا كن فكان فهو إرادة كونية واضحة وإذا أمر الله عز وجل به في الشرع فهو إرادة شرعية واضحة فبنجيب بقى أي مثال أثناء حضورك أو حضورك الدورة النهاردة ده ايه شرعي وكوني جميل جدا لانه ان شاء الله من الشرع عن تطلب العلم ان شاء الله يكون من ذلك يعني وكونان يعني حدث انت حضرت بالفعل يبقى كوني وشرعي طيب حضورك الدرس اللي انت ما حضرتوش لو فيه درس في الدورة انت ما حضرتوش او انت ما حضرتوش حضورك له كوني ولا شرعي شرعي فقط فعلا مش كوني لان انت ما حضرتوش يبقى كوني ازاي كوني لو كان كان لكن طالما انت ما حضرتوش يبقى مش كوني لانه ما وقعش لكنه ايه شرعي لان ربنا امرك بطلب العلم جميل طيب عدم حضورك لدرس النهاردة اللي انت حضرته كوني ولا شرعي اهو جميل في ناس بدات تتلخبط اهو هو زي ما هي قالت لا ربنا ما امركش بعدم الحضور ولا انت ما حضرتش انت حضرت انت حضرت يبقى كوني يبقى عدم الحضور لا كوني ولا شرعي الحضور كوني شرعي وعدم الحضور لا كوني ولا شرعي. جميل لان احنا هنسال عدم الحضور حصل لا انت حضرت طب عدم الحضور ربنا امرك ما تحضرش لا ما امركش يبقى انا كوني ولا شرعي جميل طيب حضورك عدم عدم حضورك عدم حضورك للدرس اللي انت ما حضرتوش عدم حضورك للدرس اللي انت هل أمرك الله به ما امركش يبقى مش مش شرعي هل حدث اه انت فعلا ما حضرتش يبقى ايه يبقى كوني لا شرعي كوني فقط لا كوني بقى احنا قلنا درس انت ما حضرتوش عدم حضورك له ايه كوني لانه موافق للكون انت فاهم ما حضرتش تمام ومش شرعي لان ربنا ما مرتش بالايه مع الحضور يبقى كوني لا شرعي انتوا بقى لازم تتلخبطوا صح في ناس بدات تتلخبط ابو عمر جدا بيقول لك جدا اتلخبطت جدا طيب ببساطة, ببساطة احنا نقول بنسأل السؤالين هل وقع يبقى كوني ما وقعش يبقى لا كوني هو اهتكه <تصفيق> طيب بالراحة وهنا هتوضح تاني بنقول لو هي وقع يبقى كوني ما وقعش يبقى ليس كوني تمام لو امرك الله به في الشرع يبقى شرعي ما امركش به يبقى ايه يبقى شرع تعالوا نضرب المثال الاخير ده اللي احنا قلناه درس انت ما حضرتوش يعني مثلا اول درس في الدوره مثلا انت ما حضرتوش مثلا يعني واحد فلان محمد مثلا محضرش درس امبارح تمام ما حضروش. عدم حضوره لدرس امبارح اللي هو حصل بالفعل ده كوني ولا شرعي ولا لكوني ولا شرعي ولا كوني لا شرعي ولا شرعي لا كوني ومربع اختيارات هو ما حضرش عدم حضوره كوني لانه موافق لإيرادة كونية عدم حضوره شيء كوني عدم حضوره لا شرعي لان ربنا ملاههوش عن الاضافة مالهوش متحضرش ما احنا منسأل مش عن حضوره منسأل عن عدم حضوره عدم حضوره كوني لا شرع حضوره شرعي لا كوني واضحة حضوره لدرس بارح اللي عليهاحتر شرع لان رابنا أمر بالحضور لا كوني لأنه ما حضرش طب عدم حضوره عدم حضوره كوني لا شرعي عكس بعضها واضحة ايه عدم حضوره مع علمي دلف موعد Kia كوني لا شرعي كوني لا شرعي كوني لأنه ما حضرش ولا شرعي لأنه هو شرعا أمر بالحضور ايه اللي مش كوني اللي ما حضرش اللي هو حضوره للدّرس بتاع مبارح هو ما حضرش يبقى ده شرعي لأكون جوتو الله تقول يعني كده إحنا نحاسب على عدم تطبيقين الإرادة الشرعية طبعا الإنسان يحاسب على مخالفته للشرعية ولا يستطيع أصلا مخالفة الكوني الحضور وعدم الحضور كوني صح بس احنا بنقول حضوره وهو ما حضرش طيب سبكم الحضور ده عشان يمكن هو عدم التباس عمل التباس في ايه عدم الحضور والحضور تعالوا نضرب امثلة اوضح شوية تمام مثلا صلاة العصر اللي, اللي هي ايه اللي فاتت دا تمام محمد صلى العصر واحمد مصلاش تمام محمد صلى العصر واحمد ما صلاش العصر وابح صلات محمد لصلاة العصر إرادة إيه شرعي وكوني شرعي لأنه أمر بالصلاة كوني لأنه صلوة ياميل طيب صلاة العصر بالنسبة للأحمد إيه شرعي لكوني لأنه شارعًا أمر بالصلاة وكوني ما خض Fish لا الله أبو عمار ركض الصلاة بتنسبة للأحمد لما خض�� إيه امر شرعي لكن محصلش لأنه مصلاش لا كوني لأنه مصلاش جميل لا شرعي لا كوني وضحك طيب تعني إيكس بقى عدم صلاة محمد عدم صلاة محمد اللي هو صلى أصلا عدم صلاة محمد إيه هي توصف إيه لا شرعي ولا كوني لأنه لا شرع عن أمر بترك الصلاة ولا كون هو تركها وضحك دي لا شرعا أمر بترك الصلاة ولا كونا هو تركها هو صلة فدي لا شيء كوني ولا شرعي لا مأمور به في الشرع ولا حدث في الكون وضحت كوني اللي هو حصل كوني اللي هو الشيء الذي قال الله عز وجل كن فكان هل قال وجل لمحمد كن غير صلي فكان غير مصليا لا بل هو صلة عدم صلاة احمد كوني لا شرعي صح مظبوط جميل جدا عدم صلاة اللي ما صلاش ارادة كونية فعلا عدم الحضور كوني عدم الحضور كوني للي ما حضرش والحضور كوني للي حضر <تصفيق> طيب. هي ببساطه يا جماعه هما سؤالين واضحين جدا اللي امر الله بك يبقى ايه شرعي اللي حدث يبقى كوني بمنتهى البساطه خلاص انتوا فاهمين دي هدي الاصل يعني لو فهمتوا السؤالين دول خلاص هو الموضوع انتهى اما اقول لك مثلا ايمان ايمان ابو بكر الصديق هل امر الله بذلك؟ هل امره بالايمام؟ هو ام Focus شرعا ايبقى لا امر شرعي هل وقع الامام من سيناء اوقفelaكيبكى يبقى كونه يبقى اذا ايمام ابو بكر شارعي وكون واضحه ما سيش فعل تباه طيب ردت أبو, ابو بكر ردة ابو بكر الصديق هل امره الله بالردة؟ لا هل ارتده ابو بكر? لا ايبقى ولا شارعي ولا كون عايزين يبقى جميل جدا اهو طيب إيمان أبو, ايمان ابو لهب ايمان ابو لهب هل امر الله ابو لهب امر هل وقع منه الايمان لا يبقى شرعي لا كوني جميل جدا طيب كفر ابو لهب. كفر ابو لهب. هل كفر ابو لهب آه. هل امره الله بالكفر لا يبقى لا لش... شرعي يامين جدا بس اوضا مطور يعني ما الاربع انتو قابتوه تمام يبقى دول اربع حاجات تمام دول اربع صور اللي عايزكو تفهمهم ايه اللي شرعي فقط وايه اللي كوني فقط وايه اللي شرعي وكوني وايه اللي كوني ولا شرع تمام طيب هولوكو بقى قاعدة هاطلخبطكو شوية بس عايزكو تفهموها مش عايزكو تطلخبط لم يحصل ولم يأمر الله بي لا شرع لا كوني جميل يقول بقى العلم عن الإرادة الشرعية الكونية اسمعواها الجملة كده شوفوا الجملة دي لو إحنا ما كنا شرحنا استحلكوا وتفهموها نجل وقت إن شاء الله تفهموها يقول أهل العلم إيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية تجتمعان في إيمان المؤمن وتفترقان في كفر الكافر وتنتفيان في إيمان الكافر تعالوا نفصلها كده بقى بيقولوا الإرادة الشرعية والكونية تجتمعاني في إيمان المؤمن وتفترقاني في كفر الكافر وتنتفياني في إيمان الكافر إحنا لسه أيلنها هي نفس الكلام بالزرطة بس أنا لو كنت قلت لك ضملة دي في الأول ما كانش حد فيهم حاجة صح؟ تعالوا نشوفها الوقت جد الإرادة الشرعية والكونية تجتمعاني في إيمان المؤمن يعني ايمان المؤمن شرعي وكوني لان ربنا امر بالامان وهو امن صح وتفترقاني في كفر الكافر كفر الكافر ايه آه ايمان المؤمن زي مثال او وكر وكفر الكافر كفر الكفر ايه كفر الكافر كوني لشرعي صح لان هو كفر فده كوني ولم يؤمر بالكفر فهو لا شرعي وتم تفيان يعني لكون ولا شرعي في ايه؟ في ايمان الكافر وابا تمام كتب السلف بق كلها كلام من ايه من هذا القبيل كتب المتقدمين يعني كلام زي كده فانت تقعد تحاول تفهمه لو انت مش فهم القاعدة تحس انه طلاصن بس هو كلام سهل لو انت تفهمت القاعدة هكيه سهل يعني لو كنت جيت قلت لك كده من الأول إيه الإرادة الشرعية تجتمع في إيمان المؤمن وتفترج في كفر الكافر وتنتفي في إيمان الكافر ما كانش حد فيهم حاجة لكن مجرد ما ننفها من قاعدة بنلاقي الموضوع سهل جدا إيمان الكافر شرع إلى كون كفر الكافر كون إلى شرع دي صارة ما قالت فعلا إيمان الكافر شرع إلى كون لكن كفر الكافر كون إلى شرع موضحي شباب أظن نحن موضوع كده بقى إيه واضح جدا ان شاء الله بتقول ان ارادة لله ارادة كونية و لا دخل العبد فيها اما الشرعية فالعبد فيها لا لا العبد ليش دخل بارادة ربنا لا الشرعية ولا الكونية امتحان العظيبة وهل يوجد غدا درس؟ اه في درس غدا ان شاء الله وامتحان غالبا يوم الثلاثاء ده هو بعد الانتهاء يوم الاثنين المفروض الثلاثاء الشرعيه هي الاوامر فعلا الدرس بكره ان شاء الله زي احنا 4 ونص لكن الـ الـ الايه معاك معاك العبد ايراده ماشي انا ما بنقولش العبد ملوش اراده العبد له اراده لكن اراده العبد لا دخل لها باراده الله يعني ما ينفعش نقول ان اراده ربنا لها احنا بنتكلم عن اراده الله ما لناش دعوه دلوقتي باراده العبد دي موضوع ثاني خالص بعد انتهاء الدوره ام بعد انتهاء الدروس لا بعد انتهاء دروس العقيده على ما اظن يعني على ما فهمت من المنظمين الكمبروسرز ان بعد الايه بعد العقيده ان شاء الله على طول بيومين قال للعبد اراده وما شاء لكنه تحت اراده الله صحيح وده مبحث ثاني كبير جدا في في كتاب في شرح سهل الفهم عن قضاء وقدر في كتاب جميل جدا جدا جدا عن القضاء القدر من اروع الكتب لكنه كبير وقعيبه بس انه كبير حوالي 700 صفحه اللي هو ايه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن القيم شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن القيم كتاب رائع, رائع جدا جدا جدا قعيبه بس إنه هو طويل شوية اه ولو ارادوا لهم مين دول البشر مالوش ده علاقة ده ده اراده البشر ما لهاش علاقه باراده الا ايه مرمدان مرمدان بتقول صعب جدا ايه اللي هو صعب جدا الكتاب اسمه شفاء العليل في قضاء والقدر والحكمه والتعليل لابن القيم هو كتاب اللي بيحب القراءه يعني عنده صبر على القراءه هيتبسط منه جدا واللي ما تفهموش يعني هتفهمو في الاخر يعني ممكن تلاقي قطعة في الكتاب انتو مش فهمها سبها وكمل قراءة وهو سهل لسهم جدا بس في حاجات بتفسر بعضها بعضا يعني في حاجات ممكن ما تفهمهاش هقول الكتاب تحيسها مبهامة شوية سبها لحد اما اتخلص كتاب هتلاقي جمل جدا يعني مش دعب الشيخ حسان بقى انا بقول لكم ان هو كتاب سهل يعني يوبت نظر الشيخ حسان لكن انا شايف صراحة ان هو كتاب سهل جدا انا كنا بنقرأه مع الاخوة في المسجد كان الكتاب رائع يعني. هو يمكن الشير حسان قصده لو انت عادت تتضبر يعني وتعيش مع الكلام اللي في الكتاب ممكن تخدلك فعلا الصفحة فساعة لان في معاني جميلة جدا معاني ايمانية عليها جدا يعني اه تمام هو شفاء العليل هو انت لو كتابت بس شفاء العليل على, على جوجل هيطلع لك لو كتابت شفاء العليل نقيم هتلاقيها طالع لك بسهوله بس هو كر كبير يعني اللي عنده وقت و... وهمه انه يقراه هيستفاد لكن عايز عايز حد يكون بيحب القراءه ممكن تقراه مثلا في 10 ايام كده كل يوم مثلا 100 صفحه ولا حاجه او 70 80 صفحه واضح يا شباب اه ال انا مش عارف صراحة الدروس بتاعتين انه موجود عندنا على الصفحة بتاعتنا او لا ااااام يعني بلغني من بعض المشرفين ان في اخ لينا مسلم جديد اسمه محمد معانا على الغرفة فعنرحب بي يعني وربنا يحفظه يثبته على الاسلام وندعو له بالهداية وإن ربنا سبحانه على يشرح صدره ويثبته ويؤثر أمره ويملأ قلبه بالإيمان والثبات والهدى والثقة ويريد كلنا دعيله يعني ربنا سبحانه على يشرح صدره ويؤثر أمره ويرزقه الهدى والثقة والعفافة والغنى ويثبت قلبه على الإيمان واليقين في عز ولله ربنا يبارك فيك اخونا محمد ويحفظك ويرزقك الخير كله يا رب واجمعنا بعد في اعلى جنه الخلد ان شاء الله تمام يا شباب حد من اخواننا عنده درس في عنده سؤال في درس النهارده من الامتحان قلنا نوائي ميش يجيوه يعني اختيار متعدد يعني يعني هيجيلك مثلا سؤال هيجيلك سؤال ده سؤال هوات مصرب ده سؤال يعني مصرب ليكو اسمعوه كويس عايزين ولا بلاش ها محمد غلان مش عايز خلاص اقفل انت التسجيل وهقوله تمام هو سؤال من اللي احنا سالينه النهارده ايمان ابو بكر وجاب لك اربع اختيارات شرعي وكوني كوني لا شرعي شرعي لا ولا لا كوني ولا شرعي شرعي وكوني هو ده سؤال ده سؤال في الامتحان انا لك ايمان ابو بكر وجاب لك الاربع اختيارات شرعي وكوني لا شرعي ولا كوني لا ده هي دي ده المثال دي جايه في الامتحان كتير <تصفيق> المثال دي جايه في الامتحان كتير قوي بتاعت الشرعي والكوني دي يعني مثلا في الامتحان حوالي 6 اسئله عن ده تمام وربنا يوفقكم شاء الله وجزاكم الله خيرا وصلى على سيدنا محمد وعلى اصحابه وسلم رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله